النقل فكان التفريط منه فاختص الضمان به قول المؤلف رحمه الله تعالى وان بلغت الثمره او الزرع اوان الحصاد او الجذاث تقدم الكلام على وضع الجوائح يعني اذا اشترى المرء ثمره على رؤوس النخل او حبا في سنبله في احواضه ثم حصل له جائحة عاهة مرض من الامراض او اصيب ببرد او رياح شديدة او اي مصيبة أثرت على هذا المبيع من الحب أو الثمر فتكون الغرامة على صاحبه الذي باعه لا على الذي اشتراه لأن الذي اشتراه لم يتم تسليمه إياه إلى الآن فالجائحة تكون على البائع يقدر كم مقدار التلف فتخصم من القيمة فمثلا اشترى الثمره او الحب بألف ريال ثم اصيب بعاهة واطلع عليها اهل الصنف فقالوا التلف يقدر بنصف الثمرة او نصف الحب تسقط نصف القيمة ما هو اشترى بألف ريال لا يدفع الا خمسمائة ريال قالوا التلف مثلا ربع القيمة يدفع 750 وتسقط 250 التي هي ربع القيمه هل وهكذا لكن في حالات تحصل الجائحه والعاهه ولا يلزم بها البائع بل تكون من ضمان المشتري متى هذا إذا صار وقت الجذاذ جذاذ الثمر الذي على النخل أو وقت الحصاد فأخره المشتري الجذاذ مثلا والناس بدأوا يجذون نخيلهم في شهر محرم والغالب مثلا أنه في نهاية محرم ما يبقى شيء كل جزا أخلى هذا الرجل قال لا خله وتركه إلى خمسة عشر صفر مثلا قبل هذا الوقت بقليل في خمسة صفر أو عشر صفر أصيب الثمر هذا بجائحة أتاه عواصف أو برد أو مطر فأتلف الكثير منه على من يكون التلاف هل على البائع وقد جل الناس وحسدوا وهو لم يمنع صاحبه من الجذاذ لكن ذاك هو الذي فرط أم يكون على المشتري لأنه هو المفرط بل يكون على المشتري لانه يقال له لما اخرته عن وقت حصاد الناس وجذاذهم انت الذي فرطت فقد فلو قيل انه على البائع لا سعى المشتري الى الاضرار بالبائع بتاخير الحصاد والجذاذ لأجل أن يتضرر البائع وإنما يقال إذا بادرت في وقت الحصاد والجذال وحصلت جائحه فالبائع يتحملها عنك لأنك لم تستلم ما اشتريت لكن إذا أخرت أنت وجاءت الأمطار والبرد أو الرياح أو البرد الشديد او الحر الشديد فاتلف الثمرة فانت المفرط فل يكون تتحمل انت الضرر الحاصل ولا نحمله البائع نعم وان اختلفا وان اختلفا في التلف او في قدره فالقول قول البائع لأنه غارم ولأن الأصل السلامة وإن اختلف في التلف قال البائع مثلا ما تلف شيء وقال المشتري بل تلف الزرع أو قال البائع التلف عشر بالمئة وقال المشتري يريد الغرامة من البائع التلف عشرون بالمئة من الثمره فالقول من اذا لم يوجد بينه اما اذا احضر احدهما بينه فلا كلام تؤخذ البينه لكن ما في بينه فالقول من قول من قول البائع لما لانه غارم لانه سيدفع من عنده بخلاف المشتري، فالمشتري سيأخذ بدل ما يقول عشرة بالمئة يقول ثلاثين بالمئة ليأخذ أكثر، وذاك سيغرم، فيؤخذ بقول البائع لأنه غارم. ماذا من ناحية الناحية الثانية أن الأصل السلامة والغالب السلامة والجائحة عارضة. فقد تكون حقيقه وقد لا تكون فيؤخذ بقول البائع دون قول المشتري اذا لم توجد بينه اما اذا وجدت البينه فالحكم بالبينه ولو اشترى الثمره مع الشجره او الزرع مع الارض زال الضمان عن البائع بمجرد العقد لانه حصل التسليم الكامل لتسليم الاصل فاشبه بيع الدار قلنا اذا حصل التلف قبل الجذاذ والحصاد فالضمان على من على البائع الا في حال تاخير المشتري وفي حال أخرى وهي التي اشار إليها هنا ولو اشترى الثمرة مع الشجرة أو الزرع مع الأرض باع عليه الثمرة والشجر ورفع يده البايع نهائيا وسلم أو با عليه الأرض مع الزرع وسلمه ومشى عند الحصاد أو عند الجذاذ يستدعى البائع يقول تعال تلف الزرع أو تلف الثمره يقول انا سلمتكم وانتهيت لما تلحقونني وانا ما بعت شيء ممنوع بيعه ما بعت الثمرة قبل بدو الصلاح بشرط بقائها وإنما بعت الكل ما لي شيء ففي هذه الحال يكون الضمان على المشتري لأن البائع سلم ما بيده ولا يلحق بعد شهرين أو أربعة أشهر قال تعال تلفت الثمرة على النخل أو تلف الزرع في الأرض يقول انا بعت بعت كامل ولا بقي لي شيء وسلمتكم التسليم المعتبر بخلاف ما لو كانت الارض باقية لمالكها الاول قد يقال للبايع انك قصرت في السقي قصرت في كذا قصرت في المتابعة مثلا فانت فردت في مال اخيك فيلزمك وأخوك ما استلم شيء لكن في الحاله هذه يقول أنا سلمتكم الأرض مع الزرع ما لي علاقة سلمتكم النخل مع الثمرة ما لي شيء فلم تلحقونني لا يلحق في هذه الحال يعني في حالين يكون الضمان على على المشتري في حالين استثناهما المؤلف وهما إذا أخر المشتري الجذاذ أو الحصاد عن ابانه فيكون عليه الضمان لانه هو الذي فرط الحال الثاني إذا باع البائع على المشتري الشجر مع الثمر أو الأرض مع الزرع يكون سلم ما بيده وانتهى نعم. فصل وإذا اشترى ثمرة شجرة فحدثت ثمرة أخرى فاختلطتا ولم يتميزا أو حنطة فانثالت عليها أخرى لم يبطل البيع لأن المبيع باق انضاف إليه غيره فأشبه ما لو اشتبه العبد المبيع بغيره نعم ويشتريك كل واحد بقدر ماله إن علم قدره وإلا وقف الأمر حتى يصطلح وإذا اشترى ثمرة شجرة فحدثت ثمرة أخرى الأشياء التي تتابع فيها الثمرة ما تأتي دفعة واحدة يقول مثلا حصل البيع اليوم على هذه الشجرة مثلا من الاشجار التي توجد فيها الثمره مثل القثه او الباذنجان او الطماط او غيرها مثلا باعه اياها وبدا يقطف هذا ثمرته وجد ثمره نشات جديده بعد البيع لمن تكون تكون للبائع لانها ثمره شجره الشجر عليه ثمر اشتراه المشتري وهذا وجد له ثمر جديد نقول لا يخلو من امرين اما ان يتميز الاول عن الاخير لانه يعرف مثلا اللي حال وقت البيع معروف انه من اليوم مثلا الى نهايه رمضان وينتهي ثم يبدأ الشيء الجديد فهذا كل له ثمرته المشتري له الثمرة الموجودة حال الشراء والبائع له الثمرة التي جدت كأن يكون بينهما مثلا فاصل الأول يستوي وينتهي والثاني إلى الآن ما بعد ظهر عليه بدو الصلاح يصلح فيما بعد فكل له ثمرته الحالة الثانية أن تكون بالتتابع تمشي معها الثمرة الأولى مثلا باقية الثمرة الجديدة عانقتها وصلحت معها فاشتبه الأول بالأخير يقول يوقف الأمر حتى يصطلحها فإن اصطلحها وإلا أبطل البيع يعني ما يمكن أن يتوصل إلى معرفة الأول من الأخير ما في علامة إلا إن تميز كما قلنا بالحالة الأولى لكن الحالة الثانية ما تميز صلحت الثمرة الثانية مع وجود الثمره الأولى واختلطتا فيقال يوقف الأمر حتى يصطلحا فإن لم يصطلحا بطل البيع نعم ويحتمل أن يبطل العقد لتعذر تسليم المستحق فأشبه تلف المبيع ويحتمل قال بعض العلماء إنه يبطل إذا اشتبه الأمر يبطل ولو اصطلح يقول يبطل لأنه يتعذر تسليم المبيع الأول بدون زيادة ولا نقص لأنه اشتبه الأول بالأخير فيتعذر تمييزهما فيبطل العقد نعم ولو باع الاصل وعليه ثمرة له فحدثت للمشتري ثمره اختلطت بها لم يبطل العقد لان المبيع هو الشجرة ولم يختلط بغيره ويشتري في الثمره كما بينا لو باع الشجر مثلا وعليه ثمر لمن الثمر للباية ثم حدث ثمرة أخرى في الشجر هذه بلا شك تكون للمشتري لأنها ثمرة شجره فمثل ما تقدم إن تميز فلكل وإن لم يتميز فيبقى حتى يصلح ولا يبطل العقد لأن العقد الأول كان على الشجر ولا دخل له في الثمر وإنما يصطلحان على الثمره التي جدت وتقدمت عبارة قوله أو حنطة فانثالت عليها أخرى مثل لو باع مثلا زبرة من الحنطة وبجوارها زبر أخرى مثلا فاختلطت هذه بهذا اختلطت المبيعه بما هو ملك للبائع الاول فكذلك يشتركان في القيمه في بيع ما بايديهم فان لم يتميز نصيب كل واحد فيوقف حتى يصطلح او يبطل العقد الاول نعم ولو باع ثمره قبل بدو صلاحها بشرط القطع فتركها حتى بدا صلاحها او جزه من الرطبه فطالت حيله فالعقد باطل من اصله نص عليه لان الحيل لا تجوز في الدين وان لم تكن حيله ففيه رواية احداهما يبطل العقد يبطل البيع لان التبقيه معنى حرم اشتراطه لحق الله تعالى فأبطل العقد حقيقة فأبطل العقد حقيقته كالنسيئة في الربويات والثانية لا يبطل لأنها زيادة في عين المبيع فلم يبطل بها البيع كسيما العبد ولو باع ثمرة قبل بدو صلاحها بشرط القطع قلنا في بيع الثمرة قبل بدو صلاحها أحوال إذا بيعت الثمرة قبل بدو صلاحها بشرط البقاء حتى بدو الصلاح هذا ما حكم البيع باطل لأن هذا مخالف للنص باع الثمره قبل بدو الصلاح بشرط القطع وقطع البيع صحيح لا اشكال فيه باع ثمره قبل بدو الصلاح ثم تحيل المشتري على البائع وتساهل او اختفى عنه حتى بدأ الصلاح او باع ثمرة بشرط القطع قبل بدو الصلاح ثم ما تمكن المشتري من قطعها بدون حيلة يعني احوال هذا شيء منه باطل بالاتفاق اذا اشتراه قبل بدو الصلاح بشرط البقاء بشرط البقاء هذا باطل اشتراه قبل بدو الصلاح بشرط القطع فقطع هذا صحيح اشتراه بشرط القطع فتحيل على بقائه اشتراه بشرط القطع فلم يتمكن له قطعه لعذر شرعي هذه حالة حتى بدأ صلاحه في الحالة الاولى بشرط البقاء هذه باطلة بشرط القطع فقطع هذه صحيحة بشرط القطع فتركه حيله فهذا غير صحيح يبطل لانه تحيل على البائع اختفى عنه حتى بدا الصلاح ولا يجوز للمسلم ان يتحيل على امر محرم كالذين يتحيلون على الربا مثلا او يتحيلون على البيوع الفاسده فيتعاملون بها هذا ممنوع اشتراه بشرط القطع وعزم على قطعه لكن اتاه عارض مرض ما استطاع ان يتولى ما اشتراه او فوجئ بسفر مفاجئ ما استطاع ان يتولى ويقول يعلم الله عني نيتي اني ما تحيلت ولكن اتاني امر عارض لا حيلة لفيه فيه هذا فيه قولان قيل يصح البيع لان الرجل ما تحيل وما قصد الحيلة وعذره بين ظاهر وقيل لا يصح لأن المنع ليس لحق آدمي ينتظر سماحه وإنما هذا المنع لحق الله جل وعلا مثل المنع من الربا المنع من الربا لحق الله جل وعلا المنع من الزنا لحق الله جل وعلا إذا تصالح المترابيا المرابيان مثلا هل يصح الربا؟ لا محرم وهم وهما ملعونان إذا تصالح الزاني والمزني بها مثلا هل يحل لأنهم تراضوا على هذا لا هذا محرم ممنوع لحق الله تعالى فقالوا هذا مثله إذا ترك حتى بدأ صلاحه وقد شرط عليه القطع فلم يقطعه وإن كان معذورا فالبيع فاسد باطل غير صحيح لأن بطلان العقد هذا لحق الله جل وعلا مثل البيع نسيئة فيما لا يجوز لو تصالح عليه البيع باطل لأن الأشياء التي فيها حق الله جل وعلا ما ينظر الآدمي يسمح أو ما يسمح إذا كان شيء لحقه هو كالقذف مثلا هذا حقه يقال فلان قذفك تريد أن نطلب منه البين على ما قال فإن عجز أقمنا عليه الحد أو تسامحه قال لا اسامحه أنا اسامحه حسابه على الله وأنا أسامحه في الدنيا وأطلب حقي في الدار الآخرة عند الله يسقط حين إذن الحد لكن بيع نسيئه ما لا يجوز بيعه نسيئة هذا باطل ولو تصالح عليه لانه محرم من اجل انه ربا نعم قال القاضي والزياده للمشتري لذلك الزياده عند من يقول انه يصح ما دام ان التاخير لعذر فالزياده تكون للبايع للمشتري لانه نماء ماله ولا يتميز عن غيره نعم وعن احمد انهما يشتركان في الزياده على كلتا الروايتين روايه اخرى على انهما يشتركان في الزياده مثلا يقال اشترى هذه الجزه معروف الجزه مثلا خمسة عشر سنتي ارتفاع الأوراق هذه التي تجز تركها لا حيلة وإنما لعذر ثم جاء ليجزها فإذا هي خمسة عشر سنتي البيع على خمسة عشر سنتي الآن ارتفعت وزادت ونمت فيقول الروايه الاخرى عن الامام احمد انهما يشتركان لكل هذا 15 ولهذا عشرة لهذا ثلاثه اخماس ولهذا خمسين وهكذا نعم وعن احمد انهما يشتركان في الزياده على كلتا الروايتين لحصولها في ملك المشتري بسبب الاصل الذي للبائع وعنه يتصدقان بها وعنه روايه عن الامام احمد انه قال الزياده ليست للبائع وليست للمشتري وانما تكون صدقه نخرجها عنهما جميع لانه البائع لا يستحقها لانها نمت بعد البيع والمشتري لا يستحقها لانها نماء من ارض البائع ولا تتميز وإنما نخرجها صدقة لله مثل الأموال التي لا تحل لصاحبها مثل المرابي أعطيها فائدة ربوية فتاب إلى الله جل وعلا وندم على ما فرط منه وقال لا أريد الحرام فجاء يسألك يقول ماذا ترى أنا أودعت ألف ريال فاعطوني ألف ومئة ريال وانا ما اتبقت معهم على زيادة وربع أترك هذه الزيادة لهم نقول إذا تركتها استعانوا بها على الباطل يقول اخذها نقول لا لا تحل لك لأنها حرام إذن ماذا أعمل بها يقال تخلص منها انفقها في مصالح المسلمين على سبيل التخلص من الحرام هنا لا على سبيل الصدقة لكن تلك البيعة على سبيل الصدقة يقول يصدق بها عنهما نعم قال القاضي هذا على سبيل الاستحباب لاشتباه الأمر فيها يعني ليس ملزم وإنما هو على سبيل الاستحباب لتخليص كل واحد منهما عن الحرام نعم فينظر كم قيمتها قبل بدو صلاحها وبعده فيشتركا فيها او يتصدقان بها وان جهلت القيمة وقف الامر حتى يصطلحا يعني يقال كم قيمت الثمر هذه قبل بدو الصلاح قيل قيمتها قبل بدو الصلاح مثلا عشرة وكم قيمتها بعد بدو الصلاح قيل خمسة عشر قيل إذن الزيادة التي حصلت بمقدار الثلث يتصدقان بها أو يصطلحان عليها على القول الآخر نعم. فصل وإذا كانت شجرة تحمل حملين فباع أحدهما عالما أنه يحدث الآخر عالما أنه يحدث الآخر فيختلط بالاول فالبيع باطل لانه باع ما لا يقدر على تسليمه لان العاده فيه الترك فيختلط بالاخر ويتعذر فيه التسليم وان كانت شجره تحمل حملين فباع احدهما عالما انه يحدث الاخر فيختلط بالاول مثلا مثل القساء او الباذنجان يكون الحمل متواصل فباعها فباع الثمره الموجوده الحمل الموجود الان وهو يعلم انه سيتبعه حمل اخر ثم يختلط الاثنان فالبيع حينئذ غير صحيح لانه لا يمكن ان يسلم حق المشتري وحده بل فيه جهالة فالبيع حينئذ غير صحيح لأنه غير قادر على تسليم المبيع سالما من الزياده والنخص فصل ولا يجوز بيع الرطبة ونحوها مما يثبت أصله في الأرض ويؤخذ مما يظهر منه بالقطع دف. دفعة بعد أخرى